بالدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس الإسلام سفينة حب يدفعها اجمل إحساس ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس Ja, ja, ja, ja, ja,